فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسُوَفَ يَأْتِينَ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرُوَّكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِ مِنْ قَبْرِ مَكْنَنَّهُمْ مكناهم في الأرض ما لم نمكّل لكم وأغسل السماء عليهم مدّراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم فرنا آخرين. ولو نزل عليك كتاب في قرقرة فلمسو بأيديه لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا تحوم مبين وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلهسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بي يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آبانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أتاطير الأولين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 بَلْ بَدَّلَهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَهُمْ رُجُولا عادٌ لِمَآلٍ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ يَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَمْعُوذِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْضَوْنَ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وربنا قالت فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغته حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوثارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله والدار الآخرة خير للذين يستقون أفلا تعقلون؟ قد نعلم إنه لا يحسنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الضالين ولكن الضالين بآيات الله يجحدون.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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لِنَفْسِكَ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَئِن شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى النُّدَىٰ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قسف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 دَيْن إِن فَتَقَدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضًا بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوءًا ثُمَّ تَابَ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 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفلقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلْمَاتِ الْبَلْدِ وَالْبَحْرِ تَدْرُونَهُ تَبْرَعُونَ وَخُفِيَ لَئِنْ أَنْجَأْنَا مِنْهَا بِإِلَهٍ نَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُل لَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَبِيلٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ والم والقادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت ارجلكم أو يلبسكم شيئا او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نفرق الآيات لعلهم يفقهون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 وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَانْذِرَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَرِّفُوا مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ أَوْ يَجِدُوا فِيهَا مُتَنَاقِزًا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 قلل استهوته الشياطين في الأرض حيران قلل استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداة لنا قل إنه دعوه والمدا وأمنا لمسن من رب العالمين وَأَنِ اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ فَخَفْ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ طَالَ أَيَّامُهُمْ أَن نَّبِيٌّ أَبِيهِ آثَرَ أَن تَتَّخِذُوا أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْنَا اللَّيْلُ رَأَيْتُ كوكبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَإِنَّمَا أَفْلَقُونَ لَئِنَّ لم يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ قَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَادِرَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَنَا الصَّالَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي سَخَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَتُهَا وجدوني في الله وقد هدان ولا أخاك ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف خابوا ما أشرتهم ولا تخابون أنكم أشرتم بالله ما لم ننزل بي عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا سينا إذا راهما على قومين رفع درجات من نشا إن رب تحكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كلا هدين ونوح هدين من قبض ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهاروم وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وَكُلًا ضَلّْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَاءَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا حَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قل لا أسألكم عليه أجرا إن وإلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ, إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِي مُوسَىٰ نُوحًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ, تجعلونه قَرَاطِيفَ تَبْغُونَهُ وَتَكُونُونَ كَثِيرًا وَعِلْمٍ تُمْا مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ وإِلَٰهُهُمْ ثم ثُمَّذَرَهُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَن أُوتِيَ الْكِتَابَ وَلِتَهْدِيَ سَبِيلَ السَّلَامِ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ ادَّعَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِيهَا وَمَرَاثِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ ذَاتِ الْأَيْدِ أقِنَئذٍ أنفسكم اليوم بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَمَا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين اجعمتم أنهم فيكم شركاء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 يُنْزِلُ الْإِقْبَاءَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَانِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي هُدَمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبئا وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بطائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عيف فعليها وما أنا عليكم بحقيظ وكذلك نطرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين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 ثم إلى ربهم يرجعون فيُنبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمن النبها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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون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 فَكُلُوا مِنْ مَادُكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِنْ مَادُكَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَفْضَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَوْضُودٍ إلَيْهِ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 أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَذَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ ذُذِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيطيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ قَوْمًا يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَاعِي السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُنَيٌّ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا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 ولكلٍ درجات مما عمون وما ربك بغفل عن ما يعملون وربك الذي يذر رحمته إياه شئ ذهبكم إياه شئ ذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء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 فقالوا هذا لله بتعنيب وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائه أتاء ما يحكون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 وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حذمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله علينا فتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام طالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء سيجذيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلو أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله إفرا أن علم الله قد ظل وما كانوا مبتديين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف الأكل والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصادي ولا تسرفوا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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعت اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبر اثنين ومن البطر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين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 كلا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتا او دمنا مسفوحا او دمنا مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل لغير الله به فَمَنِيبْطَلَ غِيَرَ ضِيُّوْ وَلَا عَدِنٍ فَإِنَّ رَبَّكَ رَقُورُ الرَّحِيمِ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِيْنَ ضَفَرُوا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغُنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ إِلَّا مَا حَمَلَتْ إلا ما حملت كهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جفيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبرهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الله، وإن أنتم إلا تخرفون. قل فللله الحجة البالغة، فلو شاء لهدأكم أجمعين. قل هل من شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟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 قلتَ عَالَوْ أَثْنُ مَا حَرَّ لَرَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَامٌ وَلَا تَقَارَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ضَرَّ مِنْهَا وَمَا ضَطَنَ ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرضوا مال اليديم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوكل كيل والميزان بالقصة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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنت أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إن تظهرون إنهم تظهرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع لست منهم في شيء لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينفّئون بما كانوا يفعلون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 قُلْ أَنَا أَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَلَا تَكُونُ لِلظَّالِمِينَ نَصِيرًا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وهو الذي جعلكم خلاء في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليدل لكم فيما تأكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي آخر المطاف وبعد أن سمعنا هذه التلاوة المباركة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها ويجعلها حجة لنا لا حجة علينا مع تحيات مؤسسة العقيدة للإنتاج والتوزيع. جدة حيث ثغر خلف مستشفى الداغستان هاتف رقم 6879919.